سنسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ خسمو لا يصرنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طا فَمِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَصَريرٍ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَن نَّغْدُوَ عَلَى حَضْرِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانقَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ اللا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حد قادرين فلما راوها قالوا اننا لضالون الَّنَحنُ مَحْرومون قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قالوا يا ويلنا اننا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها اننا الى ربنا راغبون كذلك العذاب وَلَعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ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 تُبَشِّرْ بَشَرَكَائِهِم إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ